ونعيش الآن مع معددة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعيش مع القرآن الكريم فنتمع إلى تلاوة مباركة لما يتوثر من آيات الله البينات مع القارئ السيد شعبان عز العزيز الله وحده لا إله إلا الله لا إله إلا Let <laughs> me Let them be all alone, let Mo ni peux I love you. موسیقی our breath. موآل ya la marisa wala amran qalb bak bak iman wa الله وحده لا إله قال يا ولي في طوا الله و عليك و لأي <تصفيق> من بسم الله <تصفيق> لو انت خايفه لو ضاع لو بسم الله جلد. جلد. يا şey على Lord no. عالم الغيب والشهادة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 now know me who will بسم الله الرحمن الرحين راستش را a <laughs> الله اکبر. الله blah blah blah blah آجو لحظة المؤمنون عشنا مع تلاوة مباركة لما توفى من آيات الله البينات مع القارئ السيس صعبان عبد العزيز الطيب وإلى هنا نأتي إلى حتام هذا الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى طوال التأسيح في هذه ساحة المباركة ساحة العارف بالله سيدني عبد العباس المرسي رضي الله عنه وعرضه بمدينة القارق بمدينة الاسكندرية وطباقة الاذاعة من قراء هو القارق الشعيخ شعبان عبد العزيز والصياد والمتغل الشعيخ خمزة عبد الفتاح الحليان واما المطالين في صلاة العشاء امام المسجد قبلة الاستاذ الشيخ السيد في الايمان السجاجي ايام اخوة الممنون نرد ان نردها على يستيبتكم لاننا سوف نقدم شعار علاة الفجر من هذه ساحة المجاركة ساحة ابيل عباس المرسي يا الله عنه في مدينة الاسكندرية ايام اخوة الممنون الان نأتي الى حتام هذه الافتار التي قدمناها لكم من هذا المكان الطاهر بمناسبة ذكرى صورة التطهر نعويكم من هذا المكان القاهر ونعيض بكم الى استجوهات إذاعة القرآن السلم بالقاهرة فالى هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته